يا قلبي صبرك يا قلبي صبرك يا ابتاه يا قلبي صبرك يا قلبي صبرك امشي على امرك امشي على امرك يا قلبي صبرك يا قلبي صبرك امشي على امرك امشي على يا وانا ما حكيت مجدينا لا تظن اثري درب الاسيره درب الاسيره درب, الأثير درب الأثير يا قلبي لا للشيك ما اهوى غير لا لا تظن اثري درب الاسيره درب الاسيره لو دمعي يجرينها وجروحي تنزيف نار لو دمعي يجرينها وجروحي تنزيف نار أصرخ وأنا تبسط مولايا نطرخ أصرخ وأنا تبسط مولايا نطرخ يا قلبي صبرك يا قلبي صبرك <مشي> على أمرك, أمشي, على صبرك, امشي على امرك امشي على امرك يا ملك الصبرك يا قلبي صبري على امرك امشي على امرك غير اني شوق الود من زغرتاني كل لحظه قول ياريت واحسبتاني واحسبتاني رزاني شوق الود من زغرتاني كل لحظه قول ياريت واحسبتاني واحسبتاني <تصفيق> عن عشق لماتوا بالمهد حق الذوب عن عشق لماتوا بالمهد حق الذوب يا قلبي لو حنيت نادي حضره يا قلبي لو حنيت نادي حضره يا قلبي صبرك يا قلبي صبرك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 يا قلبي كيف انساه شاركني روحي لو هاجني طروه يشفنج روحي يا قلبي كيف انساه شاركني روحي لو هاجني طروه يشفنج روحي تريد انا اشوف فوري واشكي له معاني تريد انا اشوف فوري اشكي له معاني احكي له على اللي صار وقبال الشك وقبال صبرك يا قلبي صبرك <مشي> على أمرك, امشي على امرك, صبرك, أمشي على, أمرك أمشي على امرك يا اركن في صبرك على امرك على امرك الكلمات للشاعر الحسيني المخلص أبو جعفر الباوي أداء المنشط الحسيني سيد عباس النمري التوزيع والهندسة الصوتية محمد ياسين وسيف المنشداوي تم إنتاج هذا العمل في شركة وسام الخزعلي ستوديو ساوند كواليتي ومن الله القبول